مَن لا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلا تَسْمَعُ الصُّمّ دُعَاءَ إِذَا وَلُّوا مُدْبِرِينَ وَمَا أُنْفِتَ بِهَذِهِ الْعَمِيِّ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تَسْمَعُوا إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ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 وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَأَوْجًا مِّنَّ مَن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُم يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُ قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ ماذا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يُنْطَقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ يَسْكُنُ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنْتَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ وَكُلٌّ أَتَوهُ دَاخِرِينَ